انك لانت يوسف قول انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا فإن الله علىنا إنه من يستفي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين إن من يستفي ويصبر فإن الله